بسم الله الرحمن الرحيم. فالإسلامي أحسب الناس أي تركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يستنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكافر. أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكون مَنْ كَانَ كان نِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ الله أَكْثَرَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا لُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ إن آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس به بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا ولا يعلم أن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا هم بِحَامِلِينَ من لا كابود ولا يحملن أثقالهم وأثقالا على أثقالهن ولا يوم القيامة عما كانوا يفترن ولقد أرسل الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناهم أصحاب السفينة وجعلناها لها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وَإِن تكذبوا فقد كذب أُمَمٌ من قبلكم وما على الرسول إلا الْبَلَاغُ المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سِيرُوا في الْأَرْضِ فانظروا كيف بَدَأَ الخلق ثم الله ينسئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء مقدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأناكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال العزيز والحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَعَقْوَبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ نَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوَقَنِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كم لتأتون الفاحشة ما سبقكم, بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديهم المُنكر فما كان جواب قومه إلا أن إِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ قَالَ إِنَّ مُهْلِكَ أَهْلَ هَذِهِ إِنَّ أَهْلَهَا كانوا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 إنا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا, بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون إلى مدينا أصاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورجوا اليوم الآخر ورجوا اليوم الآخر ولا تعثموا في الأرض مفسدين فكذبوه فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادم وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفي العلم وهامان ولقد جاءهم ساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أصدنا بذنبه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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتقذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن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 فتتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدود الذين أوتوا العلم وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا كِتَابٌ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا ورثا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر الله فأما يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الْأَرْضَ من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعقلون وَمَا هذه الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 والذين جاهدوا فينا لنهدى سبلنا وإن الله نعى المحسنين.